وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبْرًا إِلَّا مُتَحَذِّفًا لِقْتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ Min Allahı ve muajden ve be